إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسقوا إليكم, ويبسقوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا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 ربنا عليك توكلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير